اثنان استمع إلى الجمل وأعدها ما مهنتك؟ أنا مهندس ما مهنتك؟ أنا مهندس ما, أنا مهندس. ما مهنته؟ هو مهندس ما مهنتها؟ هي مهندسة. ما مهنتهما؟ هما مهندسان. ما مهنتهما؟ هما مهندستان.